الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام والغمام السحاب الرقيق الأبيض ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا من الملائكه من يشهد الصلاتين المباركتين الفجر والعصر الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي الحديد الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار هؤلاء الملائكة ينزلون فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقولون ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فحري بالمؤمن لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر ولا في العصر لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر ولا في العصر فيكون ممن يرفع اسمه إلى الملائي الأعلى والمحل الأسناء ممن تشهد الملائك أن شهدته وهو يصلي فتشهد له أنه حضر العصر وتشهد له أنه حضر صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان كان مشهودا مما يتعلق بالملائك أنهم يستغفرون للمتسحرين فالسحور طعام مبارك وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يستغفرون للمتسحرين والسحور بركة كما أن الملائكة تستغفر للمرابط في المسجد الذي ينتظر الصلاة ما دام فيه مصلة كما أن الملائكة لمن عاد مريضا تستغفر له بل يستغفر له سبعون ألف, سبعون ألف ملك وأي مشهد فيه صلاح وتقوى وبر وذكر لله تشهده الملائك كما جالس ذكر الله جل وعلا ومن ذلك أن الملائكة شهدت جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه نزل سبعون ألف ملك من السماء يشهدون جنازته لما كان عليه سعد رضي الله عنه أرضاه من من الصلاح كما أن الملائكة وهم في الحيز هذا العظيم من ذكر الله جل وعلا وتبجيل عباده الصالحين أعظم ما تنزل عنده عند تلاوة القرآن وقد كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة ومعنى يدارسه على قولين إما أن يقرأ جبريل ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل أو أن يقرأ جبرائيل ثم يتم الآيات التي بعدها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه والأول أرجح فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبرائيل فدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في عامه ذلك مرتين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وما أظنه إلا حضور إلا حضور أجلي. فالملاك يعظم تنزلها في مواطن الخير، كما قال الله جل وعلا عن ليلة القدر وهي ليلة مباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ثم شيء في حياتنا يسمى البشارات الإنسان يحب أن يبشر والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله من البشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم هبط إليه ملك فقال جبريل لنبينا عليه السلام